وإن كذول يستفزو لك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلفك إلا قليلة.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 وقر ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي ملد كسل قانا نصير وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهقا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا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 وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ به عَلَيْنَا وَكِيلًا